الحمد لله الكريم الغفار خلق الليل والنهار وقدر فيهما بعلمه وحكمته الأقدار يعلم عدد قطر الأمطار وورق الأشجار وكل دابة دبت على الأرض أو طير بجناحيه طار يقلب الله الليل والنهار إِنَّ في ذلك لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ سبحانه وتعالى يُبصِر كل شيء لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيفُ الخبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله المختار دعا إلى الله دعوة الأبرار فهو للمهتدين منار وسُنَّتُه للمُسترشِدين دثار فصلَواتُ الله وسلامُه عليه وعلى آلِ بيتِه الطيبين الأطهار وعلى أزواجِه أمَّهات المؤمنين وعلى أصحابِه الأخيار السادة الأبرار وعلى من تبيعَهم بإحسانٍ ما عسعَسَ ليلٌ وتنفَّسَ نهار وسلَّمَ تسليمًا كثيرًا أما بعد فاوصيكم ايها الناس ونفسي بتقوى الله سبحانه فهي للمؤمن وجاء وللخائف رجاء وللظمآن سقاء إن العاقبه للمتقين ايها المسلمون لقد حل بكم ضيف اشراق بث لقياه نفوس الصالحين ضيف له في قلوب العارفين مخيم ضربت اوتاده وتسابقت الى استقباله جياده ضيف تسمو بتسمو بمجالسته القلوب المخبطه وتشرق بحلوله القلوب المريضه ضيف لا يانس به الا غر كريم ولا يئنف منه الا غر لئيم لقد اتاكم ايها المؤمنون شهر ضياء المساجد شهر الذكر والمحامد شهر البطولات والانتصارات ومُجاهدة النفس والهوى والشيطان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هُدى للناس وبيِّناتٍ من الهُدى والفُرقان أيها المسلمون لقد أضلَّ أمة الإسلام هذا الشهر المبارك. وهي تعالج من اللأواء والخطوب والشحناء والعداوة والبغضاء ما فرقت به مجتمعها وباعدت قريبها فخوِّن أمينها وأمِّن خأونها وصدق كاذبها وكُذِّب صادقها فكان حلوله عليها ضيفًا عزيزًا فرصةً سانحةً إلى أوبةٍ بعد شرود وكورٍ بعد حور ويقظةٍ بعد غفلة إنه إن لم يكن شهر الرمضان المبارك نقطةً فاصلةً للأمة بين ماضٍ جريح وحاضرٍ كيس قويٍ فطن فما هو إلا الجوع والعطش ولا تساعة اغتنام إنه شهرٌ إنه شهر تنقية النفس من عوالق الحياة وزخرفها يذكر بالجوع والعطش ويلجم المرء عن الترف والعب من الشهوات كملهيم انه شهر المحاسبه والجد مع الذات انه شهر زم النفس عن كل حظ بغيض وخلق دنيء انه شهر اغتيال المعاصي انه شهر اغتيال المعاصي واذكاء الممانعه أمام الشيطان وما يجلبه على الأمة بخيله ورجله يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا عباد الله إن الله جل شأنه حينما شرع لنا صوم شهر رمضان جعل التنافس فيه مشاعًا لعموم عباده فهو لم يفرض للأغنياء وحسب ولا للفقراء وحسب ولا للعباد وحسب كلا بل هو لعموم الأمة فهو سلوة العباد وتجارة الأغنياء وخلوة الذاكرين كل بما وهبه الله من همة وشره فإن للغني فيه حظا وللفقير فيه حظا ولقارئ القرآن حظا ولقاء من ليله حظا وإن المحصلة في ذلك كله تحقيق التقوى التي شرع الله الصوم لأجلها يا أيها الذين آمنوا كُتِبَ عليكم الصيام كما كُتِبَ على الذين من قبلكم لعلكم تتقون عباد الله إن من أعظم الأخلاق التي يتجاذبها الصائمون في شهر رمضان المبارك بعد كبح جماح النفس بالصوم إبان تصفيد الشياطين هو ذلك الخلق الرفيع الذي يتجلى في التراحم والتعاطف إذ يزداد توقداً يضطر النفس يضطر النفس إلى أن يرهف طبعها ويأسف قلبها فيحمل الصائم في نفسه معنى الناس لا معنى ذاته المقصرة فإن من فاق الناس بنفسه الكبيرة ستكون عظمته في أن يفوق هو نفسه الكبيرة دون بطل أو غمط وإذا عظمت نفس المر هان عنده المال والبذل والجود فاغتال شحة ووأد أنانيته وهي حية فلم يُصبح حينها حلس شُحٍ أو كندٍ أو بُخلٍ أو كسلٍ أو تسويف فيُحذِق ببصره ويتدبَّر بقوله قول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غُرفًا يُرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها قالوا لمن هي يا رسول الله؟ لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى والناس نيام رواه أحمد والترمذي أيها المسلمون الصائمون القائمون إنه إن لم يكن شهر رمضان المبارك سبباً لإذكاء الإحساس بهيبته وحرمته واستحضار حدود الله فيه والبعد عن مشوشاته وملهياته فان النفس المريضه ستخبث حينئذ فتشوش روحانيته وتخلق له جوا من المتضادات اللا مسؤوله متمثله في السباق المحموم عبر القنوات المرئيه باستنفار مثير للدهشه الى ما يخدش الحياه ويُشِيع الفاحشة، وينشُر الإثم بكل بلادةٍ وقحة فيحلِقون الدين قبل أن يحلِقوا العفاف فيحلِقون الدين قبل أن يحلِقوا العفاف والحياء إنهم يؤُزُّون من خلاله الأبصار إنهم يؤُزُّون من خلاله الأبصار والأسماع أزًّا ويأطُرونها أطرًا على أن تجعل مفهوم رمضان أنه شهرٌ للتسلية والترفيه والانفلات بمشاهداتٍ تُضادُّ خاصية هذا الشهر تُضادُّ خاصية هذا الشهر المبارك من أفلامٍ هابطة ومشاهد تُفسِد ولا تصلح وتُفرِّق ولا تجمع ولسان حال مواقعيها أنهم يُنغِصون أجواء الشهر المبارك عن الشياطين المصفدة بالوكالة فأين هؤلاء فأين هؤلاء من عقوبة انتهاك حرمة شهر الله المبارك فضلا عن كونها محرمات في رمضان وغير رمضان أف لهؤلاء ثم أف أف لهؤلاء ثم أف ألا يعون قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري ألا فليتق الله لصوص مواسم عبادات الأمة وليكفوا عن التشويش والتهويش في شهر البركات والرحمات فإن لم يكن هذا إيذاءً في الأخلاق والعبادات فما هو الإيذاء إذن وإن لم يكن هذا هو تعدِّي حُدودِ الله فما هو التعدِّي إذن ألا وإنَّه فما هو التعدِّي إذن لقد آثر الخيرون الصوم لقد آثر الخيرون الصوم والطاعة وذكر الله وآثرُوهم هدم الأخلاق والإمساك بمعول إيذاء أهل الإيمان لقد آثر الخيرون استمطار الرحمات والبركات بالتزام حدود الله في رمضان وآثر أولئك استمطار الخزي والخسران بهدك حرمة الشهر والإيذاء فيه ألا وإن الله جل وعلا يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا فرحم الله عبدا صام فعف وقام فأناب وتذكر قول مولاه استجيبوا لربكم من قبل ان ياتي يوم من قبل ان يوم لا مرد من الله ما لكم من ملجئ يومئذ وما لكم من نكير بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم قد قلت ما قلت ان صوابا فمن الله وإن خطا فمن نفسي والشيطان واستغفر الله لي ولكم والإستاهل المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة فاستغفرواه وتوبوا إليه إن ربي كان أفوراً رحيماً الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وبعد فاتقوا الله عباد الله وعلموا أن شهر الصوم شهر تخلية وتجلية وتهيئة للتهذيب والتحلية لأن المشغول لا يشغل ومن امتلأ قلبه بشواغل الدنيا وصوارفها زاحمت الصفاء والإقبال على الطاعة في موسم فيه ليلة خير من ألف شهر وإذا كان شهر رمضان المبارك شهر الدعاء والذكر وطول القنوت فحريهم بالمؤمن الغر ألا يزاحم شيئا من ذلك. بصوارفها ليستحق بذلك أن يدخل في جملة الذين إذا دعوا ربهم استجاب لهم من الذين أرشدهم الله غب آيات الصيام بقوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعاء إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون والدعاء المستجاب هنا هو دعاء المخبت الخاشع الموقن بالإجابة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله رواه الترميدي وغيره ثم أعلمه أيها المؤمنون الصائمون القائمون أنكم تُقبلون في هذا الشهر أنكم تُقبلون في هذا الشهر إلى كريم رحيم قريبٍ ودود يمينه ملآ لا يغيظُها نفقةٌ سحَّاء الليل والنهار يبسُط يده في الليل ليتوب مسيء النهار ويبسُط يده في النهار ليتوب مسيء الليل يحب التوابين ويحبُّ المُتطهِّرين وإنه لا لأشد فرحا بتوبة عبده وإقباله إليه ممن ظل راحلته في صحراء مهلكة ثم وجدها فأروا الله من أنفسكم في هذا الشهر المبارك قبل انفراط عقده وتصرم أيامه ولياليه فإن الشهر المبارك أشد تفلتاً من الإبل في عقلها فبين الناس يهنئ بعضهم بعضاً بقدومه البهم يعزي بعضهم بعضا بفراقه بين ظالم لنفسه بين ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات باذن الله فانه ما بدا شيء الا تناقص وما تم شيء الا زال والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم الا إن كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها لينجو أو مبقها ليكون من الذين خسروا وقد قال الله جل شأنه قل ان الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد وارضَ اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعُثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعن التابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وعنَّا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم أعزَّ الإسلام والمسلمين اللهم أعزَّ الإسلام والمسلمين اللهم أعزَّ الإسلام والمسلمين, والمسلمين واخذُر الشرك والمشركين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 لما تُحِبُّه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم اللهم أصلِح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره يا سميع الدعاء اللهم أصلِح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في دينهم في سائر الأوطان يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين اللهم اجعل مواسم الخيرات لنا مربحة ومغنما وأوقات البركات والنفحات لنا إلى رحمتك طريقا وسلما برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار